بوك تو دفني تسعة تسعة نديلس ديانس. ايام الاسبوع ايام الاسبوع بيرم ديانا الاثنين الاثنين وتردينا الثلاثاء الثلاثاء كرش دينا الاربعاء الاربعاء تشاتوردينا الخميس الخميس فيك دينا الخميص الخميص سيزدينا السبت السبت سويدينا الاحد الاحد نديلا من الاثنين الى الاحد من الاثنين إلى الاحد اليوم الأول هو al اليوم al هو huwa al-ithnayn al-yawm al-awwal huwa al-ithnayn Trexdiena ir trešdiena. Al-yawm ath-thalith huwa al-arbi'aa. Al-yawm ath-thalith huwa al-arbi'aa. Ceturtdiena ir ceturdiena. Al-yawm اليوم الخامس هو الجمعه اليوم الخامس هو الجمعه ساستاديا نرستدينا السادس هو السبت اليوم هو السبت سبتاديا نرسفدينا اليوم السابع هو الاحد اليوم السابع هو الاحد نيداليا الأسبوع فيه سبعة أيام الأسبوع فيه سبعة أيام مي سترادايام تيكاي بييناس نحن نعمل خمسة أيام فقط نحن نعمل خمسة أيام فقط.